والطوب وكتاب مسخور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان الحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين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 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمك ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون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 واصبر لحكم ربك فَإِنَّكَ بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم